ماذا ستفعل بعد التخرج يا آدم انوي أن أستكمل دراستي العليا وماذا عنك سأحاول البحث عن عمل أي نوع من الوظائف تفضلين أفضل العمل في الصحافة هل لديك خبرة سابقة تدربت خلال الدراسة إنه عمل شيق. ولكنه صعب أحيانا أتمنى لك التوفيق شكرا إلى اللقاء إلى اللقاء التخرج استكمل الدراسات العليا سأحاول البحث الوظائف أفضل الصحافة سابق خبرة تدريب شيق صعب أحياناً